فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبار وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ الْأَوْلَى لَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُنَّ نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أيكم المصلحون؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم الملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت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 طَيِّبٌ وَهُوَ